اخوة الكرام تنا اندليزا سهموا يتاتوا كتيكا كوبينيشا تلبيس نا بونجو اليوم كتيكا كليب اليو سنبازا يا مباركا ويس كسيانا نمسال يا أورادي او دعا يليتو ان يوليت عن داني اموز ورمضاني خسخسها بعد صالة زفراضي منين ومن أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله سألوك لجنة وأعمد بك من النار طيب سهم يا قوانزة سهم نهين سهم يا بإذن الله تبارك وتعالى تتمليز كبينيش أو بينيف وكلف يو نعم تواندلز كما كويد توانزيها Tukitanguliza jest to, kisha jest to Na wielu, wielu kataka, że nie ma w tym samym samym samym yesalunahu asama watu hawajainu wa mikono yao kwa mnyezi mungu hawajainu wa watu mikono yao kwa mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala yesalunahu shia wana muomba kichochote illa kana hakan ala allahi an yadhafi aidihimu ispokuwa huwani haki kwa mnyezi mungu aweke katika mnyezi mungu yao yale ambayukwamba wameyaomba tumisikia awe mani noyaki yale utangulia yaleleza kutolea hoja jambo La kwanini wa jħusu wikri jini. Awo kumbatumie lizeja. hayo jomaninu manni. wa mi hini Baada ya għadha sola zafarab. kutoa jib? moja jib. ni hadithi ya jib. Taw Bada shaman za sala kama ilezo ile mtu kumtumia sala malikinu mikono Bada sala si kabla au salamu salam si kabla Salamu, salam yani sindani ya sala zibaraka na tu mebainisha kwa kuwa ni dhaif na illa zaki kuna isnad sasa endeleza hapa kwa toa hoja nyingine ya dua hiyo kuihusuba sala tayb فمتجه هو حديث انتمي صلى الله عليه وسلم ان اسما حواتين ينيئم يكونوا وات يعني قوم يوات حيث ينيئم يكونوا كالله عز وجل وكانوا يموموا جنب ليس إنكواني ان يكون في حلقك الله وكاكوني مكونو يدهم يال ولي يومك اسما بارك الله فيك هذا حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير حديثهن امي بوكيا الامام الطبراني كن شاكش المعجم الكبير انا سيما الطبراني حدثنا يعقوب ابن مجاهد البصري امي تطولاي حديثهن هو بوانا نيت يعقوب ابن مجاهد البصري ني انا سيما حدثنا المنذر ابن الوليد الجارودي حديثيني نمتوليا أو تمتوليا نا المنذر قيوانا نيتواهي ابن الوليد الجارودي المنذر نسامة حدثنا أبي حديث الوليد الجارودي ده المنذر طيب الوليد حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي. نهو ميكي لامر تمزوم زي أسيما أميكتولي حديثه يبقى أن نيتو شداد أبو طلحة الراسبي طيب عن الجريري كتوكا قناني كالجريري وهو شداد أمبكي حديثهين الجريري نهو الجريري بيه ويكالامها كون مزوم زيكو بسو كمهو سو نهي الجريري أمبكيها عن أبي عثمان كمبكيا أبو عثمان يعني النهدي كت كتاب عين أبو عثمان النهدي نعم ناي أبو عثمان أبو سلمان. عن سلمان عن سلمان سلمان الفارسي رضي الله عنه سلمان الفارسي رضي الله عنه أسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يصلي ما سمع ما رفع قوم أكفهم إذا الله عز وجل يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألوه هوا جنو ومكونوا وقد ننو ومكونوا ويقول الله عز وجل وكاونا مبكيت يسبقوا إن طيب إنه حديث كما يلي في كني المعجم الكبير يا الطبراني نهي ديو إسناد الحديث هي هي أمي بوكيانانى أبو حفص عمر ابن شاهين كني كتاب شاكش الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك. هي الفيل في لذيلي حديثين أمي بوكيانانى أمي بوكي أبو طاهر محمد ابن عبد الرحمن المخلص البغدادي كنكتوتشاكي أنا شكيت المخلصيات طيب ام يبكي حديثهني نعم كوإسناده يبو يبو نعم حديثهني إخوة بارك الله فيكم كتمشيه لي نضعيف حديثي كتمشيه لي ما رفع قوم أكفهم إلى الله عز وجل يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضعه Aide him, a tamshihili hadithi hini mi ake, hini hadithi imikuja, kupitia kwa apokesi wengine. Taib, Wakimpokea hadithi hini, lakini wamipokea, ma Kwa kotem wengine, bo pamanu tam szila sahi. A matem szihili, wartu mikono, ku na kumwomba kwa hini ya ما رفع قوم وات وكون لوات تمشي لي هلك صيحني تمشي ضعيف لكنني كنت أمشي صحيح فتلي أنا كم بيت تلت هذا أبو عثمان النهدي أبي عندي تابعي ها وصحابة صحابة إسناد الفارسي منافذي وكي انا يpokea kutoka kwake hadithi hili ni Abu Uthman An-Nahdi. Tayib, fa sahaba kwenye Abu Uthman An-Nahdi walipokea kwake wanafunzi wa Abu Uthman kwenye matamshi ya Tayib, hapa kuna mazungumzo. Na la watu kwenye wanafunzi الجوريري كما تقول متنغوليا كويتاجا إسناد هو الجوريري جنلاكي أيتو سعيد ابن ياس سعيد ابن ياس وهو من رجال الشيخين نكت كماروات وناني وبكازي والي واليوكو نكت كتابه فيويلي فما شيخ ويليام بيكون من س نبوخاري من مسلم ويفويا يبقى من صح مسلم طيب إلا أنه اختلط في الآخرة يعني فطة طيب هكلم من زوج nim mtole upokiliona Bukhara na muslim Lakini Mwisho mwisho mwisho yaki Alifanya Jani, Yani alikuwa akikoroga Akili ili dhuwfika kiasi Kwa ule uzee Akawa akikoroga Taib Akawa da haditha na zdoa tami matamishi tafauti tafauti Sika madhili mwanzo alfukua Akitawa hadithi wakati hajriyaki lkwasa sawa Na zakirayaki lkwasa sawa Mwisho mwisho uzee ni kabla kufa طيب وتونا تغي قسمه الباقي قبل اكفه في تاتو 3 اني بديلك عقلياتي لبديلك كدوه طيب تو انت اللي اسكيزا زوري هي النقطه قال عنه الحافظ في التقريب الحافظ ابن حجر يعني التقريب كذا وجاك التقريب اسامه اختلط قبل موته بثلاث سنين هو الجريري الي changanyikiwa او alikorogekewa او عقلياته اللي ضوفك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 mwisho mwisho kabla kufa kwao. Tayeb. Kwa hivyo ukiona kwenye hadithi kunampokezi yeyote ameambiwa kwa huyu mwisho wa hechi kitabu awazungumzia ndani marawi wapokezi wa hadithi ambao kwamba waliharibikiwa na akili yani kuna wakati walikuwa akili yao iko sawa wakawa wanatoa hadithi sawa na yani watu thikata. na hadithi zao zikawa ziko sawa lakini baada akili kuharibika bila shaka hifdhu badilika sasa wakawa wanatoa kinyume na vile vilivyokuwa kwa hivyo yeye kwenye kitabu chake awazungumza mawaruat hawa ali na akili wakati gani na ni nani na nani alipokea kwake kabla kubadilika na akili ndio hadithi zake tukiziona kutoka kwa vipindi hao tujue hizi hazina msoasi na ni nani na nani alipokea kutoka kwake baada ya na akili ndio tunapoona hadithi yake ikiwa imepitia kwa hawa Tujua hii ni hadithi haiko sawa hini hadithi haiko sawa hasa inapo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 skieleko tulivu Sheikh Wakini Abu sasa sisi tutaangalia alipofikia mwaka gani ndo akili yake ilibadilika alafu tuangalie wale waliopokea kutoka kwaki kama wanafunzi wake wa huyu waliopokea kabla ya kubadilikiwa na akili ni kina nani na waliopokea baada ya kubadilikiwa na akilini kina nani sasa hawa waliopokea baada ya ku nini badili na akili huyu mwalimu wao Al Tamshilao Tamshilawo o mapokiziyawo huwa hayako sahawa. Tena sana sana inapukua Wenzake wa huyu aljureiri Wenzake Katika wanafunzi wenzake walio shirikiana na yeye Pamuja kutoka kwa mwalimu wao abu nadi Wamipokea kutoka kwa abu yuthmani nadi Tamshi linalo khalifiana Na lili tamshi aljulitwa al yeye Bada asha haribikio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 ثمانين يقول لك ان الكواكب النظر أبو أبو الى البيت الذي قال النظر حاتم النظر الى النظر الى النظر الى النظر حاتم النظر الى النظر الى النظر الى النظر الى النظر الى النظر الى النظر الى النظر الى النظر الى النظر أتكايك وأمينديك حديثي ذاك هو الجريري كتاب يعني كبلك بدل كيونا حفظيهك باسي ما فكزيهك يكو ساعة لمزوري وهو حسن الحديث طيب عند لها ابن القيال اسما إلى أن قال يعني أمنكو ابن القيال من ابن القيال الله مني مفكيش من نجكو إلي سهم يوشهيد نمتاك هاك طيب نمتاك هكو كملي فرودي طيب, طيب أكا نكو منينو منك كوزوانا الجغيري بعد كتجن نهيلو لأبو حاتم ألافو أسيما قال أسيما ومن سمع منه قبل التغيري نميونغوني وليوسكية قواكي يعني وليبوكية حديثي كتوكا كوهوي الجغيري قبل هجب جليكا نناني شعبة موجني شعبة طيب وسفيان ن سفيان وصفيان الثاني الثوري وصفيان الثوري والحماداني نحماد وبيلي حمد جان يعني حمد بن زيد نحمد ابن سلمة طيب وإسماعيل ابن عولي نقول يعني إسماعيل ابن عولي ومعمر يعني معمر ابن راشد طيب وعبد الوارث ابن سعيد نعبد الوارث ابن سعيد وزيد ابن زر ابن زرية المغني هو يزيد بن زري ووهيب ابن خالد طيب ابن بن خالد وعبد الوهاب ابن عبد المجيد المغني هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي هاوا وته وامبوكيا مع ناني مع الجرير قبل ها جاهر طيب كيشي asemaye mzukiyal wadhālika kwani tuseme hivyo kwa hawa wamepokea kwa aljureri kabla kwa haribikiwa nifzi yake asemaye wadhālika li'anna hā'ulā'i kulluhum au kulluhum أيوب tulwataja wote tukasema wamepokea kwa وقد قال أبو داود ن أبو داود لسامة الإمام أبو داود سامة فيما رواه عنه أبو عبيد الأجرري كبيتي يا كوني ما بوكيز يا لبكي عبيد يعني عبيد الأجرري أبو عبيد الأجرري أبكي يا أبو داود كوا كل من أدرك أيوب كلا اللي يمدريك أيوب يعني السخت يعني أيوب بس فاسما من الجرير جيد بس ما فكزيكي نوسكيزيواتي كتوقع قهوه او نمزوري يعني هم يقوى كابلى و تقاتل كوني هاي مانو هي ابن الكيال و كرود من مفوكيشه و لغايه لكن و تقاتل ايا أيوب و أو كرود kwenye ترجم عيوب سرتياني و الامام أيوب السختياني الكوفه كوفا ule aliyobadilikia na akili huyo aljurairi sanata taun ni kujikana sanata taun alikufa mka huo ulioingia uliokurupuka ndani yake ugonjwa wa taun ugonjwa wa اللي kwenye mka huo na huyo aljurairi aliharibikia yake wakati aliyopokea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 kupitia na hayo maneno na mazungumzo kumhusisha huyu bwana ah anayeitwa kwa hivyo ihtimali ni kubwa kuwa shaddad mwanafunzi wake shaddad ibn Said, aliyepokea kwa aljuraini ni kwa ni miongoni kuwa kwa huyubana, hili tamshi baada asharibiki wana yake tayf kwa huyo aliyopokea tamshi hili kwa kuani watu kwa jumla kuinua mikono amepokea hili na ni yani kubwa alipokea baada ya huyo aljurairi ashari bikuna akili ndio akabadilisha tamshi ya hili hadithi sababu nikuwa kuwa aljurairi ame kwenye hili tamshi la hadithi hili kwa Abu Uthman an-Nahdi ame khalifi آه. ونروات كذا آه. آه. آه. مثقه ومن بقية حديثهين كنتمشي لنجينه <تصفيق> طيب, طيب. ومن بقية كنتمشي لنلسل السما <تصفيق> <تصفيق> إن ربكم حيي آه. إن ربكم حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما مع صفرها ملوين نيم كريم سانم نهاية أنا هنا هاية مجاوين مجاوين حكس ما قومه Hakuna kaum kawm, ilu nienu kawm, Wana mikono, la Ano na haya mmojaweynu pindi Ano ponia mikono a Kumu womba, airegyesha mikono yake ikiwa mitupu Ma'na kiani Allah umpatia Wile mjana ponia mikono, kumu Allah Hilo tamshi la sahihi iliyopokewa na ruat Thikaat kutoka kwa Abi Uthman annahdi Lakini jureiri hapa Amikhalifiana na hawa thikaat Ake itowa hadithi ilu kutamish Lingini kwa ni grupu lawatua Toj, toj. Kwa hali yake jureri ni hivi ni kwa, kwa ali badilikia ona faidhi Hilo jambula la Jambo la pili ami wa khalifu thiqat ulipokea hii ile Hii yatidia hii yake mimi nini? Limeharibika. Kule ami khalifi na wanafunzi wenzake walipokea hii ni hadithi kutoka kwa nani? Ay, kwa Abu Uthman An-Nahdi. Tena wanafunzi wenzake walikuwa thiqat.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 sasa Muhalafaunu kuna moja wa mbili kuna uwezekano kuwa mkhalifu huku ni kwa sababu ya aljurairi sababu aliharibikiwa na akili na kuna na mwisho uwezekano kuwa mkhalifu huku ni shaddad ibn sa'id kwa sababu yeye hukosea sana kwa hivyo shaddad ibn sa'idkiwa alipokea hadith hadithini baada ya kuharibikiwa na akili inarudi اختلاف أنكوا خليفك متوقع بالجورين. نكِي والي فوقي قبلك هرب يكون أكيد متوقع خليفك متوقع أناني. وشدة بسببه بكساء. ورواتي عن جيني قامبا. عن جيني طيب؟ نال الألباني رحمه الله أمين شريعة هاي من بموايد يعني هذه نقطة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 وبوكيزي واكيني وبوكيزي والصحيح يعني والإمام البخاري كما قال في المجمع كما لفظيمة يعني مجمع الزوائد يا الهيثمي كما لفظيمة الهيثمي مجمع الزوائد ورجاله رجال الثقة طيب ولم يستثني كما هي عادته من كما تو هو شيخي وطبراني شيخي وطبراني هافا سنديات رجال الصحيح يقول لك الشيخ كان يقول وطبراني الشيخ كان يقول هو الشيخ كان يقول لك حتى هو يقول لك الشيخ كان يقول لك الشيخ البخاري نهيلي لك الشيخ كان يقول لك الشيخ كان يقول لك الشيخ كان يقول لك الشيخ كان يقول ها كيلو جنرشن وكوشيني يامشيخه و بخاري ماشيخه بخاري و ميتنغوليا كما هو معلوم عند العارفين فينا بهذا العلم كما ينظرون يلكانو كوالي و جوزي و مهين هايوزيكوشيخه و طبعاني اتكوني شايخه و بخاري و ميتنغوليا ماشيخه و طبعاني و مشيلي و كني الهيثمي اسمكو و و صحيح al-bukhari wa هو asimtoyo hu sheikh wa tabarani ina vatakania na semi isipokuwa sheikh wa tabarani ndio inavatakania kwa hivyo albani anelezea sema isnadi yote ni katika ruwa to bukhari تمشى لقسم قوم واتكون يوميكون طيب نهو يبان عسى ما ال هو يبان يعقوب ابن مجاهد أبي كمال الشيخ لك لم أجد له ترجمة سجوات ترجمة سما يليزكم وصو يبان طيب فيما وقفت عليه من المصادر كلنا نا بلا بيتاب ليفو فيونا فود تكتفوا سجوانا مزقوم زقوم وصو يبان ترجمة وهو من غير المشهورين ناسكت كانوا جل كانوا من جن ما مشيوك وناني والطبراني طيب من شو يكحكون يعني حكون منين ويا علماء كن فنحينك موصيوبانة أو تجريحه يعني ثقة وقبولية حديث ذاك صحيح أو هو يبانه ضعيف يعني هذول كانوا مجهول الحال حياك هذول نهي من سبب وجود فنوات وكميكة وكميكة كي تليها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 نعم أسمى الباني لليا فإنه لم يروي عنه في المعجم الأوسط إلا ستة احاديث فمجنهي أبو طبراني أم بكيه يكون الكبير المعجم الكبير، لكن المعجم الأوسط الذي بقى حديث تزاكيه أم بكيه بقى واحد ستة، فيمكن أن يكون علده هذا الحديث منهم كنوز كانوا قوى إلا حديثين يتكوّق. Hujwana ananyitwa Yaakub ibn Mujahid Yani huku kukhalifu hili tamshi kwenye nyehini hadithi inawezekana kuwa sababu ni hujwana hajulikani ni hujwana Iza kwa zaif na hana Niha amisababisha hini ku kukhalifu hili tamshi Ni uwezekano inezekana hifu. بي اسم الباني ويمكن أن تكون في ممن فوقه ان اذا كان بي يكوانيك وتكاو وليوجه بعدي عليك ني juu yake kwenye inu chenye office nad yaani inawezekana ikawa siye ni Ina uwezekano kutoka kwa hawa Kisha kailiza mailenzo kama halimutangulia kwa iliza. kwa kuna uwezekano aina tatu. Kuna uwezekano aina tatu kwenye hili jambo. Kwanza ni kwa kuwa hili khilaf na kwenye hili tamishi im, liko. Halas, isha thubutu hini kuwa imi khalifu tamishi liwefadhiwa kutoka kwa Abu Uthmanin Nahdi. Eli tamczyli pokjonu al-ġoreri, a pa, nitamczyli ku kalifu, Sababu ni gani, ni nani, alio, sababi xahu ku kalifu, kod katamczyli, ineze kanakoni al sababu, alio, badini kiju, alio, fabzajaki, kabla ku fakowki, u mnie, Inawezekana kwa ni kwa huyu aliyepokea kwa Jurayri mwanafunzo wa Jurayri ambapo kwamba ni Shaddad ibn Said wanaponzo wa Jurayri inawezekana yeye ndio aliosababisha huku kukhalifu kwa al-Tamishi sababu gani sababu huyo pamoja kwa nidhika lakini yukhti kukosea yeye kwa hivyo inawezekana hivi kukhalifu Tamishi miongoni mwa makosa yake yale yadhiyo kwa kukosea taib na kwawezekana kwa taaratu inawezekana kuoni Sheikh al-Hakim al-Tabarani ambaye kwamba ni Abu Mujahid sababu hajulikani yeye tarjuma yake ni majhool wa hivyo kuna mambo matatu yote yanayojibisha kusimama na kutoilea hoja heni hadithi iliyo khalifu tamishi niliyopokea na thiqat tayeb naam alimamu al-Albani kaendelea kutaja ila hizo mbili zilizotustaje tayeb hili tamshi alilitegemea huyo mubaraku wais kutoilea hoja kwa dua ya jamaa hali kushehiba lini dhaif wa hivyo hali sahih kutoilea hoja kwa sababu tuliozitanguliza naam وهي فهاي نماذج مهمة نماذج دقيقة واتو لازم وهي فاهملك نعم تقول لي نماذج نوياك تقولي إن لي أنا القرآن الكريم من يسمعون ونتونيش أفضل عليه السلام الفكواناومب من يسمعون وقال موسى يا رب إنك ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموال فكم يشودوا وقال موسى Lakini angalia baadae mwenyezi mungo tuambia nini Asema kado ujiba Da'wa tukuma Duayenu nini wawili mejibiwa Vipi wawili na loomba ni Musa Maulama wa tafsiri Asema Musa likiomba Ndugi yake ki haruna kiitikia amin Naam, Naam. Hayo maneno ya utangulia yake Barakullahi utaona Kuna telbis ndani Au kuna jahal ujinga Ima ni ujinga ye kutoile wapwake Au ni telbis kutaka kuwachanganya wakwa tak, ataja ku Nabi Allah Musa Sama ukurudi kwenye Qur'an utaona kwa Allah na tushiria ubora wa dua ya jama'i Sikiza Allah vizuri Allah na ubora wa dua ya jama'i Sikwamba Siku amba kujuzu tuhaa Bali yani na ubora wake Yani wacho kwa pamoja Na jama'i hini Ye atatea Tuweki kwenye kili yetu atatia jamaa igani Atatia moja katika au mambo mawili. Moja ni kwa kuwa watu baada sala kutoa sauti zao kwa pamoja Wote kukariri ilidua na zili atika Pili atatia pia imamu kuomba Na maamuma kuitika amin amin amin Yote hayo mawili. Ayatatia hapa kwenye hini ayahini. Na yote hayo mawili hayafahamiki kwenye ayahini Aya ya Musa عليه السلام البكوا كموما الله عز وجل طيب وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا بكمنش ودعاء الله كمجيب قد أجيبت دعوتهما دعائين وويلي امجيبها دعائين وويلي امجيبها يعني وحشوا وويلي إذا يديموجة اليوم بابموجة طيب ها Kwanye hini aya, hakuna dalili Ya, ya kutowa dua kwa jamaa Bada ya sala za faradhi kusema Na wengine kuitiki amin Bada ya sala frazi, hakuna dalili Kwanye hini aada ya watu wabidha Wakitaka kutetea mambo yao, ya wabidha wa dalili Ziliu eleze ya sehemu nyingini Awa hali nyingine Wakazitirimisha kwenye hali nyingine Hapa Musa alayhi salam na Harun Wa nomba. Wala hakuna kwenye aya kuwa walkuwa kiwomba mwombi Haya baada sala za farazi Awa baada sala Hakuna kwenye aya Kiasi ya kuwa mpaka ye aitole dalili Hini aya kuwa ni dalili ya kujuzu Kwa womba kwa pamoja Baada sala za farazi Likuwa pi Waomba Allah tolezi ya Musa iwa womba Naharuna itikia amin Aomba sehemu gani, aomba bahala gani Hakuna Jambu la panza Jambu la pili Musa na Haruni Katika ambia wali otangulia. Na sisi tukuna sharia lietu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nalu lina nasikhi ma sharia Kwa hivu ni kuangalia kwenye sharia lietu alayhi salatu wa salam Bada sala za faradhi ali kifanya vipi Dio tufany Na inapokuwa mtumi alayhi salam amifanya aina tafauti Nama nabiwa liotangulia walifanya aina tafauti itakuwa sisi wajibu wetu ngufuata nani tumi wetu ali salatu sallam kwa sababu yeye amekuja kuna siti masharia iliyotangulia wala sikuacha mafunzo yake tukafuata mafunzo ya, tuka ya manabii waliotangulia ambao kwamba waliteremshia mafunzo ya ale, na sharia ile kwa watu wao ah kama allah anavo anavo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 ولا هيكو عفدي ولا كبكيا وكملوا سلم نما الصحابة والكتاب الأفكار والصوت يا بموجة وتقول جملة أو متمي الكتو الدعاء والصوت نما الصحابة كي تكيمين هاي وهاي كثيبتي كتكا كمتمي صلى الله عليه وسلم نعم, نعم. وهو نمية نمية موسى نهارون ربنا يعني موسى نهارون وقت ربنا, ربنا إنك في, في الحياة الدنيا. زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ها كسيما هايو. هايو؟ يعني واتق وصوت يبقى موجود ونوم لا حكونة. بالي مفسرين وسما أن موسى كان يد وهارون أيؤمن. هيلوجم بلا قنذب. دليلي؟ وصوتي بعد صلاة فرادى بعد صلاة فرادى كيسكم فقس من بعد Zatru, hata lewo ingilikuwa walikuwa Bada salafa rady, lewo ingilikuwa Aiemi taja kwa mfanu Haingijuzu kufuwa ta sunna yao Kukhalifu sunna ya mtumi sallallahu alayhi wa sallam Kwa sababu sunna ya mtumi Mikuja kuna sikhi, sunna ya mami na nabi Ili utangulia, yani Katika sharia ku kumikhalifiana Baina masharia li utangulia na sharia ya mtumi Basi itakuwa ni kufuwa ta sariya mtumi Kwa sababu imikuja kuna sikhi Imikuja kuna sikhi Taib, na ikiwa yu mwafikiana Itakuwa hakuna napa itakuwa laungilikuwa aya yesema kwa Musa na Harun waliyesema haya baada sana faradhi itakuwa sunna yao hapa imehalifiana sunna mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa ni kwa acha sunna yao ni طيب Jahli, huwibwa na kutuyelewa haya mamu Au pengine ya elewa, lakini kutaka kuwachanganya watu nani mbaya watu Na moja wapo haya mawili ni machungu ila la kwanza ni la sahali Kwa hakuyelewa ni ujinga haku fahamu ila usahali kidogo kutoku kuliko mchu kuwa na niya watu Na, na sito mtaniye lila kwanza la usahali Ambala pini zaidi Taibu kuendelea na maneno yake alafu tuwachishe bayan. Kwa hivyo ya pamoja ina kwa sababu hujui amini ya nani ndio itakayotakabaliwa. mimi ni mchafu Mwenyezi Mungu sitakubalia yangu, lakini yule aliyeko nyuma kabisa karibu na viatu, pengine yake na Mwenyezi Mungu ni nzuri, amini yake itakubaliwa na kwa kuwa amini yake imetakabaliwa dua tumeomba Rabbana kwa pamoja sote sote tutapata lile ombi kwa sababu yake yeye. Naam tumesikia hayo maneno yake yaliyotangulia. Sasa afanya hulasa asema litha kwa ajili hiyo sasa sasa kwa ajili hiyo baada ya kataja ya za dalili zote ya mbogo mbogo matumitangulia kuzi beinisha ima obuvu waki ni kwenye kusisha kwa dalili au obuvu waki kwenye fahamu yake yeye kuyifahamu ili dalili ekio dalili nisa yote hawa tumitanguliza kwa lize, kutoka na muanzo wa selisira hizi sasa am, akamilisha asema kwa hiyo dua ya jama'i kuwa pamoja watu kuomba kwa pamoja. Taib ina siri kubwa. Ina kubwa kwa sababu wewe ni amini ya nani itakubaliwa, saw? Tayeb. Tayeb hapa tumwambia kwa hii ni rai yako si dalili. Kusema kuadua ya pamoja ina siri ni rai yako si dalili. طيب يكجوزو دو الدعاء يقاموج سوى نصوتي زفواتاني أو سوى موجيا سمي ايتكي امين بعد صلاة فراضي سيداليل يكثبتش الدعاء اين هيو بعد صلاة فراضي وكوه سمي نسيري ينزا قوي لكن يوقات هو هين سيري هيو لو معنى نمتوم يكريا هو طيب يعني هلو لكويتكي امين أمل لكو nitamtambuliza kusema kwa halikuthubutu kwa aina yoyote kwa Mtume Muhammad sallam kwa walikinitdoa mazkar kwa sauti za kufuatana kwa pamoja sehemu yoyote pala popote baraka Allah fik nasiri sehemu lakini hapa ni kwa na sunna yao hawakuwa he ni yako wala Nakisha Lao law lao kana Lao ingilikuwa ni muktava wa ya jamaa ya yani kule wadua ya jamaa ina siri La ingelikuwa jambo au lasababisha au lahimiza watu walete dua pamoja baada ya sala ya faradhi sawa ni kwa sauti kufuatana au pamoja kusema na kuitikia amen law ingelikuwa hii jambo kwa dua ya pamoja siri بعدين أمين يا فلان إن رجاك باليه وا، إذا بسبب شئ الدعاء يكُباليه كوات، بسبب يا طيب، لو نقول كوهلو جامبو، نهكى ني كن جامبو لكوفنيوات شو بعدها على طيب، نقول كونهيبو، بس الدعاء هي ونجيب بتكانو يوم تومي صلى الله عليه وسلم، نجيب بتكانو قد يوم تومي صلى الله عليه وسلم، كوني نتصميفو، كو Si si si nitu na haja 2 zetu zukubaliwe, ati masahaba hawa kuwa na haja 2 zetu Hajja Haja iko vile vile. Taip. Haja iko pale pale kubaliwa dua Si nitu sababu ya kusema dua za kubaliwa, kuna siri munginia za kubaliwa, doka wa sababu ya tuote. Basi masahaba pia haja hiyo wakitaka 2 zahu zukubaliwa ilikuweko wakati umtumi sallallahu alaihi wasallam, Na hakuna shaka kumtumi sallallahu alaihi wasallam. Ana na dua ni nini kubaliwa Hakuna shaka tano Wa mtumisallam nimustajabu a Adu mustajabu dawa Alkwani kubaliwa dua azaki, Hakuna shaka hilo Hakuna mu islamu nini shaka hilo Kwa haja ipo Masahaba wana haja dua z kubaliwe. Do wana kawa na wamba haja Na Hi siri ipo Tena ina uhakika si rahini kwa iko Si sasa sema waona ujiwaje Amina kubaliwa Wawona Huna hakika kuwa ipo Ezaka grupu loti hakuna unye kubaliwa ni nejiwa ghaipo Huna hakika Taip. Taip. Taip. Taip. Kwa ipo wewe ni kuwa wajiwaji wa unaji Lakini wakati wa masahaba ilikuwa ni kuwa uhakika Hawana shaka kuwa dua ya mtumi sallallahu alaihi wasallam Ni dua kubaliwa Kwa hivyo pamoja na kuwa haja ilikuwa kwa wakati wa masahaba Na pia kuna uhakika kwa kuwa na mtu ambaye kwamba Lau ato dua na sisi pamoja Basi dua zitu zote zitu kubaliwa Kwa sababu ni dawa Taip Tuliza bongulako sana kwenye hoja hini Taip Ikiwa hali ni hiyo Naisha tangulia kweleza kuwa hai kupokewa kama kwa jemalini wa sheikh wa Hakuna hata moja Aleupokewa kwa mchumi sallallahu alayhi wa Kuwa alikuwa kuwa mbadua Na masahaba wakitiki amin Au wakio mbadua kwa pamoja na masahaba Baada ya za farazi Hali kupokewa hilo abadan. Kwa hivyo, tutakuambia Ikiwa hali ni hiyo Wakati wakua haja ipo Ya dua kwa zataka kubaliwa Taip Ikiwa hiyo ni sababu ya kufanya watu wa umpe kwa pamoja Kwa kuwa pengini kuna moja itakubaliwa Ikiwa ni sababu yato kubaliwa Basi wakata mtumi haja ilikuweko Na mtumi salama dua yaki ni mustajab, Hakuna shaka Kwa hivyo ilikuwa haja ya kutuwa kwa upamoja Upo Kwa hivyo ilikuwa ipatikanwe Kwaibu, haja baataka, kwaibu, qawi, kwa hyvyo, chaja inanguvu Hakuna mtu wakuma, ba ta kwa wamba, ducha yaka skubaliwe Kwa hyvyo, muktava ni kawi Ya kwa Bada za faradhi skubaliwe Na kwa gutuna moja ambaye kwamba Ducha yaka, hyina shakka, hyitorudishwa Na anaposema, yeye, rabana, kutokubali wawote Taib Kwa haja chaja ya kusmamisha dua ya pamoja Rabbana, wengine amin Bada sala za faradhi, ipo, kutamtumite Na hii na nguvu sana kuliku wakatiweka na kutoka iwa chwe Isilete mana maana kuna mani hawi hilo kuna jambo la nguvu pia limeziwidia hali hiyo ispatkane leo hakuna kiziwizi na haja ipo lakini sababu kuna kizivizi cha nguvu kiziwizi chenyewe ni kipi ni hili khalifu Sharia al teremshiwa Sharia aliyoteremshiwa mtume sallallahu alayhi wasallam leo maana au hili haliwi ni katika miongoni mwa na ingelikuwa ni katika khairi Mtume sallallahu sallam zaidi wa mambo yenye kunufaisha umma wake na hana khiana Mtume sallam amefikisha kila jambo kabla kufasema sema ala hal balaghtu lao ingelikuwa ni khairi angelikuwa amifanya na masahaba na amewafundisha kuifanya na akawabainishia siri hii ni he jamanini kuna siri kubwa ya ya pamoja mmoja anaweza kuwa mwenye kuitikiwa dua ikakubaliwa yote haris kwa umma wake كما الله يقولون لك ان الله لقد جاءكم رسول من يقولون عزيز عليه ما يقولون حريص, حريص عليكم الله رؤوف رحيم حريص عليكم الله يقولون لك ان الله يقولون لك ان الله يقولون الله Hii ni hoja ngawiya kuwa kwa, hii akili yako hapa imigonga mwamba na siheri. Kwa sababu haja yakubaliwa dua ipo na hawakulifanya hindo, huaje wewe useme kwa haja hiyo Wakati haja hiyo hiyo ilikupepo na Tena ilikuwa ni ngawi kwa sababu Mtume hakika dua yake heregeshwi Wakati sasa hakuna kwenye jumu ya mzima, hakuna mtu kukata kwa hapa kuna mmoja yake yukubaliwa. La. تو ترجيتي لكنني هكون أمثلة كثا هيلو، أنا هكون وحقيقة نكترجي رجاء، بارك الله فيك. طيب، طيب وهمه نكتبهمه مسأنه وكيلوا، إلوا فهم فهمون بفويا خيبانة، نفهمون بفويا أتوا بيدعكوني كدتيه بدعزاه. <تصفيق> نعم، إخوة الكرام، بارك الله فيكم. كمال زيا نتصميا فتاوى ز علماء وقوة. رحم الله مات منهم وحفظ الأحيان تسمية باذت وفتوة كونيشة قوة في في علماء مفهموا صلى زما لا أذكار بعد يصلي زفراضي زليت وفي في أو صلى لا أذكار جماعي ذكر زاكيو جملة تكينزا فتوى يا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أقول <الؤلزة> إظهاء الشيخ رحمه الله سؤالي لك وأسألكم أولا عن حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة وللئيزا <الؤلزة> موانزو كوسيانا سيانا نحكم يا الدعاء الدعاء يكيوجملا بعد صالة زفراضي طيب دعاء يكيوجملا بعد صالة زفراضي جواب يا شيخ سيما الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة أو في غيرها أو سهمين جناح بدعات نبدعة لا أصل له حين أصلي يوت حين مسنجك كديني ينبهيله علينا مسنج حتى في غير الصلاة حتى انجي جيا صالة كونهم يدعون دعاء جماعيا ما له أصل وواوهم بالدعاء جمله يعني كصوتي زوتك قفواتنا طيب هلوا جنبه علينا أصلي إنما الإنسان يدعو linafsihi hakini na mtakanio ni kwa mtu aombe ajionbee nafsi yake au yad'u na yuamini ikhwanuho au kuna hali nyingine aweza kuomba na wenzake wakaitikia amen kisha kapigia mifano hali yenyewe ni si kwamba ni kila يدعو الإمام ويؤمن المأموم هو قنوت كوعيد إمامي ويأومب ketika raka'ah yang musho lakiinuka ketika ketika ketika ketika ketika ketika ketika ketika ketika ketika ketika ketika ketika ketika ketika ketika ketika أما هو كون بواчество، حتى هو من sauti هو يعني كيوجيم لواчество، سوت إذا تزافوتان لك كأيوم بليدوع، هي سينجي ولا سيما الصلاة، سنة سنة هي جزءي كي نبادها صالا. طيب، كل هذا بدعة، يُتّهاني بدعة، فالإنسان يدعو لنفسه بينه وبين ربه في آخر الصلاة قبل أن يسلما. أو بعد السلام بينه وبين ربه طيب أسيما بس أنتني أجوم به نفسي آك بين آك بين آمولاوك سواء نقبل السلام وقبل أكبر سلام عندني الصالة أو نبعد أكبر سلام وبعد أشهدك نجي الصالة تجوم به وبين آك بين آمولاوك يعني سوتي. طيب نعم أسيما في آخر الصلاة قبل أن يسلم إما ميش وصالة قبل أن يسلم يعني بعد تشاهد أو بعد السلام بينه وبين ربه يدعو من دون رفع اليدين لا بأس به بينه وبين نفسه تنا يكيواني بعد السلام أغنبي بسينك ونينيو ومكونو نجينا بقوة لدعواني بين ياكنا بين ملواك يعني بدون رفع الصوت تصبح من دون رفع الصوت دون رفع اليدين Pasina kun njonu i mikonu, na sauti, jetjani, agium bila ya sauti, basi, jesema, la baasa ja buhili, għalina ubaja. Fajib, imam, imam, mikonu, mahu, na وعنبي طيب أتما فهذا لا أصل له جنبهي لها لنا وليس من الشرع ولا سكرتك شرية صلاه سأل اماما نجمي كونو وعنبي نماما نجمي كونو ناوبيا وعنبيا نويتك يا أمين جنبهي لها لنا أصل كون شرية ولا سكتك شرية نعم وهكذا رفع الصوت في الدعاء جماعيا هيفو هيفو بي.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 فتاوياكي ياقه فتاوياكي. فتاوى ياقه اسما السنه اي الذي بعد, بعد يا صلاه كما السنه الجهر بالذكر اللي هو هو كوامبيو كو سنه صوتك في الذكر بس زي صوتي زي ذكر يا جماعه طيب اسما الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمسه سننك كوتوى صوتك وقلت أذكار بعد زل سلطان زفراضي وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم من شو بعد أكبر سلام في أهن السنة كنن وصوتك وقلت أذكار لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وأجيدي الله عنهما. أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوب كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم القسيمة هو كن ينوى صوتك وقلت أذكار في روات ونقماليزة صالة زفراض إلي كوى نيسنة إلي كوى وقات ومتومي صلى الله عليه وسلم وقالنا لك ابن عباس وقال ابن عباس لك كنت اعلم اذا صرفوا بذلك إذا سمعتم لكن يكون بعد يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون صوت يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون أما يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون Tayib kwa zikri ama dua tumetangulia kwenye pata kwanza na dua ni mtu baina yake baina ya kwa Si sauti. Wala stin mikon, wala isini imam yote dua wa muum wa sema amin. Tayib ama zikri vipi zikri asema ni sunna ile itakwa sauti lakini kila sauti kila mtu kivyake hakuna kuungana kwenye ile sauti. Tayib alafu asema Sheikh ama kwa dua kwa ujumla wa sauti moja bi Taharra Kulu wahid nutqa al min awalihi ila akhirih wa taqlidih fi dhalik watu wanafanya tahari wanafanya bidii kwa zile sauti zilingana kusudia kule sauti kulingana wanaanza pamoja ile Dikri, kwa ujumla yani sauti zilingane mwanzo na na kuisha inafuatana sambamba asema fahada, la asla la hu, hili hakuna حلينا أسيلي تبساك ويديني بل هو بدع بلني بدع وإنما المشروع أن يذكر الله جميعاً بغير قصد لتلاقي الأصوات بد ونهايا لكن إلا الجوز الكشري كقوات ونمسوطي وقولات أذكار لكني بصينا Pani pa, watu wote ujumla waletethkar wa Si moja tuwaletewa nyo nyo mazi Kila Kar, Lakini pasina kukusudia zile sauti kulingana Kama yanayofanyika skuizik, Kwa watu wwanza kwa pamoja Kwa kamaliza kwa pamoja Lakini nilavutakaniwa ni kukua sauti Watu waletethkar kwa sauti Lakini wasikusudie kulinganisha sauti zao Wanafuanza wwanze pamoja Kumalizo malize pamoja Na iyo ni fatwa ya Ibnubaz Nakula nyingini lakini كنت منكو نيجيني لكن يا شاب توندي قفطوا ابن عثيمين. نعم أتوش هذا ابنواز بارك الله فيكم. ابن, س... ابن عثيمين رحمه الله ونجمع فتاويك يا ألويسة الشيخ ابن عثيمين عن حكم ترديد الأذكار المسنونة بعد الصلاة بشكل جماعي حكم يكون ليت زيلي أذكاري زالسنة زي بقبزمي ثبيت يعني أذكار زيلي ثبوت تقليتوا بعد أصالة ساسا توليز حكم يكو زيليت أذكاريزو وامتينو يعني واتوكو طمود مين حكم يكي الشيخ خجيب وسيم الشيخ رحمه الله هذه بدعة هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيكود يكتوككم تومي صلى الله عليه وسلم جمبهيني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 لكن يعني سنة كل تمت فيها كن يبصوتي يجو يعني صوت السيوان طيب. عسى لكن السنة الجهر بهذا الذكري بعد الصلاة سنة كوجهري شئ ذكر بعد الصلاة. قنني. عسى فقد ثبت على ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رفع صوتي بالذكرى حين ينصرف الناس من الصلاة على أثر رسول الله. إلى حديث إلى تقول يا كتاج يا ابن عباس هي هو عسى هي إنه دليل كوني شاف. Unyanyua sauti kwa dhikri ni sunna, Lakini kivyake kivyake mtu wala wasifanya kiu jumla Tawana angalia fahamu ya ulama Juhi ya hini hajithi ya Buna Abbas Nata fuete ya nafahamu ya huyu wana Hajithi haiyo ndani kuwa uh, Sauti yani dhikri ziletu kwa sauti moja Kwa ujumla watu kiaani kisauti moja zifuatani La, kila mtu analeta kivyake Lakini kwa sauti ya jumla فهو تزنبشانا هولو كوني استغفار هولو كوني تسبيح هولو تكبير هكذا يعني سوتي هزي هزي قصدير يكون لنغانا زيلي بارك الله فيك هندو فهاموا علما نعم فيها إلي أوليزوا اللجنة, اللجنة كما نعم طيب جواب ياأو سما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله على رسول الله وآله وصحبه بعد بعدكوكم حميد الله لكم سلم وسلم الأذكار ذكري أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوكم صليتم صلى الله عليه وسلم جماعة كوجملات فنهيل عقب الصلاة عقب الصلاة الفريضة بعد صلاة فراض أو نافلة اسم عقب الصلاة بعد صلاة نبدأ بدي سلام في القصالة فريضة أو نافلة سواء نصلي فراظ أو نصلي سنة أو بين ركعات التراويح أو بين ركابين بيلز التراويح كنوات بيحولتها الكاركوجملا كوجماء كوجملا يعني كو كوموديا طيب وسمي حيام بيوت ونسمع بدعات محدثة نبدع اللي يزوشوا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه كن كهيا قوي فمن بهاي وقت صلى الله عليه وسلم لايميت من يموت بيتي كتوم صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردة تكئزوش قن جمبلات لتوهيل يعني جمبل ديني أتكئزوش بس جنب ملقم بس تكوني ليني وبالله التوفيق وصلى الله على بن محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكمال زاهيف اللجنة الدائمة نعم إلى فتى ابن باز مهيم صانع مكبوكة هنا كتب مهيم داني عاشت ويرجليت في سوميل يكون مي واجاب ابن باز رحيم الله من ولزتنا سوالهين نيني حكم يكلت دع بعد صلاة ها وكلك أن دع قاطق يوم لا كلت كو دع بعد ذي حيث يدعو الإمام إمام أعوام به نمأموم وسمي آمين طيب نين حكم جنبهيني الجواب أسيب ابن بازر رحمه الله هذا شيء لا أصل له هل نجابه لنا أسيلي كبساء طيب الدعاء بعد كل صلاة يدعو الإمام ويؤمن عليه المأموم هذا شيء لا أصل له دعاء بعد كده صالة إذا فراضي أو كما سيزا فراضي إذا ذو تزيله اومبي اطي صوتي نماوموم ويتيكي امين جبهه هلي حلينا حلينا اصلي جبهه هلي بل هو بدعه بل ني بدعه اسكليزا غلى دليل يا كوانزا ابن باز في الحكم فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه يفعلونه حكو صلى الله وسلم ولا صحابه زاكي ما كانوا وكلفا بل كان اذا سلم من صلاته استغفر ثلاثه Bali po kuwa, salamu Bałdę pija salamu Kutłokni salaki aki ale klete istighfar طيب استغفر الله استغفر الله استغفر الله, الله. مرتعتوه إن مسمى مهم وسبب يهين كان زن جلية عقابه جامعه به القول الجل كان وقتهم صلى الله عليه وسلم كيشا قول زائل حاله ليوقول الجل كان وقتهم صلى الله عليه وسلم كيشا فندشة في أفكاره وتفعدي من فتوهيني ذكره بازلي يثبتو بعد صلاة يفرادني عسى ما بعدك بجلس السلام وصله مرتعتوه بعدك قول الاستغفار هذا تعتوه عثمان تسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام طيب بعد ذكرهيه عثمان الشيخ بعد عثمان اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام تزيف هذه الذكر على فاسمة بعد عثمان ثم ينصرف إلى الناس كيشه وجوكيات صلي هو ملك قبله. بعد أقسم دعاه ذكرهيني اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا جلال كرام هو جوكيات ساسا طيب يعطيهم وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام هو إليك زي وصواك مكرم متمي عليه السلام يعني هو زوجك يا كوان جوكيات طيب نعم ثم يقول كش وسام متمي صلى الله عليه وسلم بعد الجوك لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 كيف سما شيخ هذه الاذكار اسما هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكري هي ذي مثبوته من قمتومي صلى الله عليه وسلم بعضه بعضي هذه الاذكار المستدجه بعضه ثابت من حديث ثوبان عند مسلم ذي مثبوته من حديثي هو صحابي ثوبان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 ولم اسم هذه الأذكان يذكر هيذين جزءاً بزقام فمتو ولم يحفظ عنه أنه كان يرفع يديه إذا سلما ويدعو ويؤمن المأمون. مهم صان النين اسكت إذا سمنا هيكو هي فذيو، كنت الله عليه وسلم، قوة ليكو وبعد كوبيجا سلام، أكيني نيو أميكونو نما أموما وكيتكي امين كل هذا محدث يوتها مزوجة لا أساس له هاي نمسينجي فلا يجوز في هو بيدعة هيدجوز بس قلت لك الزهاي بالك نعم المشايخ العلماء رحمهم الله طيب هذا اليوم شوف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 ويقوى فواتى يالي ما يمنو فانا كواتى كلا انبوكوان صلى الله عليه وسلم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم